وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ بِالْكِبَرِ قَالَ رَبِّ افْهَمْنِي وَزِدْنِي عِلْمًا لَّا تَنْقُضُ الْوُرُجُ إِلَىٰ مَا أُثْرِفَ تُمْ فِي جِى وَمَسَاكِنِ قُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ فَمَا زَلَتْ تِلْكَ دَعْوًا حَتَّى جَعَلْنَاهُم حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا نَفْسًا سَمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا غُنَّاءٌ لَوْ أَرَادَ أَنَّ اتَّخِذَ لَهُ وَلَدًا وانتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق يعلى الباطل فيذموه فاذا هو الزانق ولقوم الويل مما تصفون وَلَا غَيْرُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ الَّذِي لَوْنَهَا لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ وَهُمْ يُشْرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لا யூஸ அயூசிய بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ